مولد حسين تعالوا نحتفل مولد حسين تعالوا نحتفل هو امام الكون بالخير العام هو بالخير مولد اللي الورود موليده سنة جابت موليده وتباركت عشان ما يحتاج وردات زينه عشان ما يحتاج وردات زينه عشان بين الشمس والزينه احنا كنا اليوم ويانا نحتفل الدنيا مثل حسين صدقنا اللي جاي موليده هيا تعالوا نحتفل وا امام الكون ابن خير العمل تولد سير دارنا نحدب وا امام الكون ابن خير, خير مولدك موعد بن ضول شموع واجبه مولدك مشع تشوفه يا شمعة الفرح يا سيدي تبقى مشعولة لك حد الضفول لو تشوف عيوننا من البرار ومضت يا سيدي ما فهمتش ليه انت بتجعلك عيني من البرار تنهد عيوننا بغلو ما تشوف وليت تحييت تعالوا نحتفل هو امام الكون ابن خير العالم تعالوا هو امام خير نصبح بالإسلام ونحب الدينو حسين دين نصبح حب بس الجروح بابا يا فضل ما وما نتو نلتجنه بك جنن يا حسين صرنا عابس بيت وبحبك نتو هبيتي global بشر يا سيدي انت ساكن سيد بنص القلوب مولدك اليوم تعالوا نحتفل هو امام من جانب الخير العام سول جفسي تعالوا امام من جانب الخير العام هو امام من جانب الخير العام تغيرها حمامه تلسنا مولدك يا ابو علي ابن الامين فاتل المذبحه بعدك تظفر قاعد تضل بعدك يا سيره جاني حين بوي وياك يا تسمع ايدك انت نرفع جلوك ابن ابو حسين علمي. عليك بابك نضوا علمنا بالسر نم يا تيمين مولد حسين تعالوا نحتفل هو امام الكون بين خير هو امام الكون بين خير العامل سيهان من اهل الكيزاء معلقات تحت العرش في القائمة ليحيي بحياني الجبن الصراط لينتهي احضر السفينه الناعمه قبل الكلمات لك يا سيدي واعتذر لو خسرت بالخاتمه قبل الكلمات لك يا سيدي وعدت لو خسرت في الخاتمهه وله دحسي حاولوا يحدفوه هو امام الكون بالخير العام يا ليله بالقول دحسي انهم حاولوا يحدفوه هو امام الكون بالخير العام هو امام الكون بالخير <سؤال> صفاء الحسيني كلمات, كلمات وأداء الرادود, الرادود الحسيني, الحسيني حسن السوداني, حسن السوداني